I have what I تقسم لنا من خشياتك ما تحول به بيننا وبين معصيا جام ولا تمنعنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ولا تنصر علينا, ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحمنا شو برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للهدى وعصنا من الردى وسلمنا من آفات النفوس والهوى اللهم إنا نسألك الشكر في السراء والصبر على الضراء على الضراء والدواء مع البلاء والقبول في الأداء والقبول في الأداء والعفو عند اللقاء والعفو عند اللقاء اللهم, عند اللقاء اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانيا لوك بعزك وذلنا الا هديتنا ورحيتنا وسترتنا وعفوت عنا وتقبلتنا و شرها وبؤسها اللهم اكفنا شرها على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى بيوتنا وعلى مجتمعاتنا رحماك رحماك بنا يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا طيب تعلم أن على ظلمنا لأنفسنا وإسرافنا عليها لم نتخذ لك ضدا ولا ندا ولا صاحبة ولا ولدا إلهنا يا من تحيي العظام وهي رميم يا صاحب الخير العميم نسألك نسألك نتوسل إليك نلح عليك أن تخرجنا من جميع معاصيك اللهم أخرجنا من جميع معاصيك وأدخلنا فيما يرضيك وأن تفرج عنا كلهم من تغشينا اللهم فرج عنا وعن الحاضرين وعن المستمعين وعن كل من رآنا كلهم من, كلهم من تغشانا وانت افتح لنا ابواب الفرج والعافية افتح لنا يا ربنا ابواب الفرج والعافية اللهم إنا نسألك زينة العافية وبركة العافية وجمال العافية لنا ولأهلنا وللمسلمين يا رب العافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين الله أكبر